والفساد إلى الإصلاح وبر الأمان إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد فبعد أن ذكرنا أحكام وكثير من فقه النساء من النكاح والحيض والولاء والطلاق والخلع والرضاعة والحضانة وغير هذه الأشياء. كذاكم الله فيكم ختم الله تبارك وتعالى الربع بقوله سبحانه وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون فالله جل في ختام هذه الآيات شرع المتعة للمطلقة وبيّنا أن المطلقات أصناف أربعة يعني نحن ذكرناهم بنقول خلاصة يعني أنها أصناف أربعة الصنف الأول من المطلقات مطلقة مدخول بها وقد فرض لها مهر مطلقه مدخول بها وقد فرض لها مهر ايه الزوج العتيق فهذه لها كل الايه المهر لها كل المفروض وهي التي عنها بقوله سبحانه ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا خلاص؟ ده بالصنف الأوفى من, منين؟ من المطلقات طيب الصنف الثاني مطلقة غير مدخول بها ولا مفروض له لا دخل بها ولا فرض لها شيء تمام؟ هذه يجب لها المتعة يجب لها المتعة بحسب يسار الزوج ولا مهر له وهي التي عناها الله عز وجل بقوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فرض خلاص هذه مرأة غير مدخول بها ولا مفروض له فهذه المرأة يجب لها المتعة حسب يسار الزوج حسب حاله خلاص ولا مهر له الصنف الثالث مطلقة مفروض لها وغير مدخول به فلما بينهم الأب دي كان إيه غير مفروض لها هذه المرأة غير ما بها وفرض له كتب أي ما فهذه لها نصف المهر والاثنين الغير ما بها وقد فرض لها والغير مفروض لها لا عدة لها خلاص؟ تاني تاني خلاص هقول تاني بس ركزوا الله عليكم احنا كان المفروض احنا في فرح يعني قدر <تصفيق> الله وما شاء فعل اا المطلقه اربعه اصناف مدخول مفروض له خلاص دخل بها وايه وفرض لها ايه اي مو مهر وكده خلاص دي لها ايه لها كل حاجة لها المهر كاملا لها المفروض لها وهذه المعنيه بقوله بقول سبحانه وتعالى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتمهن شيئا خلاص ودي لها عده طبعا ما مدخول ادام مدخول خلاص يبقى لها عدة. غير مدخول ايا كان حالها فرض ما شيء ملهاش إيه ملهاش عد خلاص يبقى الحاله الاولى مدخول بها مفروض لها فلها المهر كاملا خلاص اتنين مطلقة غير مدخول بها ولا مفروض له تمام ما دخلش بها ومكتبش اي حاجة له خلاص فهذه يجب لها المتعة حسب يسار الزوج ولا مهر لها ولا عدة له ماشي كده هيقف على حاجة يقول عشان مش مش عادة تاني الصف الثالث نعم الآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريض نعم لا المتعة شيء يقدمه الرجل للمرأة إجبارا له كان على أيام الصحابة يعطيها ثوب أو ثوبين أو غير ذلك تمام على حسب ايه ياسر الزوج ممكن دلوقتي مثلا ايه 200 جنيه 300 جنيه 500 جنيه 1000 جنيه حسب ايه ما يجبر بها ايه خاطر خلاص غير المهر ما ده شيء مكتوب لا ده هي حاجة واحدة بس وطاقة جزء انما انت بل بساعة نفقه بقى ده حاجة تانية ده متعة خلصت الله هو ايه ما تخلق يومت ده ايه قادر من المال او قادر من الاشياء العينية وخلاص انتاكل واحد لحال لانا فيش ارتباط اصل لا، الحال قوليه لا، تاخد كل مفروض ليه؟ مارا، عموتها تيه بقى، لا تاخد كل المفروض له مارا عموتها تيه بقى ماشي؟ نعم هديت إيه؟ وإحنا بنقول أدام واجبة ما ينفشنه على هديه، خلاص؟ إنما المستحب ممكن تقول على هديه، أصلاح هديه دي إيه؟ هدية حسب رغبة الإنسان، حسب الاختيار نملة ما قول متعة الواجبة ما ينفعش قول عليها خلاص شارعنا هوا احنا بقولوا اللي جاي من جاي من بره بقولوا شارعنا هو. تمام فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره حقا تمام واجبة خلاص التالت احنا نسمع دخلناش يا جماعة في الربعة انا بقول الكلام ده عشان ايه الاخص اللي فات عشان ايه تعرفوا حل ايه المرة ايه ذا طلقت خلاص احوالها اربعة مدخل مفروض يبقى لها الايه كل المه ولاها الايه الايه العدد خلاص طيب الثانية غير مدخل بها وغير مفروض لها يبقى دي يجب لها الايه المتعة ولا عدة لها الثالثة غير مدخل بها وقد فرض لها فلها ايه نصف الايه المه المفروض ولا عدة لها من قوله تبارك وتعالى وإن طلقتهم هن من قبل أن تمسهن وقاد فرضهم لهن فريضة فنصف ما فرضهم إلا حلك العفو بقى خلاص الرابعة مطلقة مدخول بها غير مفروض له واحد دخل بامرأة ما كتب لهش أي حاجة فهذا لها مهر المثل لها مهر المثل تمام يعني واحد كده دخل وطبعا ايه يا عم احنا هشترينا راكب خلاص تمام أو فاكر ان على مراته مثلا او ضحك على ايه على نسايبه و ايه دخل كلمه غير ايه قايمه وحاجات من دي ماشي او القايمه ضاعت او غير ذلك تمام فحدث ايه حدث طلاق تمام فلها مهر المثل من قريبتها قريباتها او اسرتها شوف اختها خد قد ايه ياخد ايه مثل أختها أو من قيه من أحد من إحدى قريباتها من تزوجت في مثل سنها أو في مثل وقته خلاص <تصفيق> نعم <تصفيق> العرف المتبع آه. إلا خلاص العملية هيبقى في مشاكل يبقى يصلحوا بينهما. نعم هي المهر الأيمة هي المهر نعم نعم الدهب من المهر وانت بشتكتب الدهب في الايمة ولا برا والله حسب العرف بقت حسب كل كل بلد ولا يا اجماعة المهر هو ما يكتب للمرأة اللي بتفرد للمرأة اي حاجة تكتبها للمرأة دي باسم ايه ما سمت بقى ايمة في عاصد سمت فريضة في عاصد سمت اي حاجة اسمه ايه ما كتب خلاص نعم مال ما هي النفس لا أصلًا الله رجل كتب المرأة المدخول بها خلاص أن لها ليه لها المرأة ولا يحل لكم أن تأخذ مما أتيتم من ماتيتم من شيء تب دائم كتب لها إما لعرض أو لأمانة أو غير ذلك تمام فلا فليس عندنا في الشرع أنه في تفرقة بين المتماثلين هذي مراه وهذي مراه خلاص آه طيب الربع السادس عشر آخر الربع عندنا في الجزء الثاني نقرأ لي تبارك وتعالى ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألواف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحيأهم إن... ثم أحيأهم إن الله الذي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون خلاص طيب نأخذ العناصر العنصر الأول موت الأمم بالجبن والبخار موت الأمم بالجبن والبخار وحياتها بالشجاعة والإنفاق. الشجاعة والإنفاق اثنين قصة الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى قصة الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى وما استفادوا من ذلك؟ معنى الكلمات بس قطن في الجسم أي طولا زائدا يعلو به من عدا طولا زائدا يعلو به من عدا التابوت أي يأتي لكم التابوت التابوت صندوق خشبي فيه بقية من آثار آل موسى وآل هارون. صندوق خشبي فيه بقية من آثار موسى من آثار آل موسى وآل هارون. فصل طالوت أي انفصل من الديار وخرج للعدو. وأتاه الله الملك والحكمة أي داود عليه السلام وكان ذلك بعد موت شمويل النبي وموت طالوت الملك لأنه جمع بين الملك والنبوة تمام فالملك كان مع طالوت والنبوة كانت مع شمويل وقيل شمويل تعريب لكلمة شمويل تمام، فالاثنين ممكن أجده في التفسير، مرأوا لك شمويل أو مرأوا لك صمويل، الاثنين واحد اسمه إيه لهذا النبي. وعلمه مما يشاء، يعلم داود ما علمه الله عز وجل نستنبطه من الآيات الأخرى أن الله علمه صنعة علمناه وصنعته لابوس اللي هو إيه صنعته تمام؟ وأيضا علمه فهم منطق إيه الطير، تمام؟ هو ولده سليمان عليهما السلام. لفسدت الأرض،, لفسدت الأرض وذلك أي فسدوا يكون بإيه؟ بغلبة أهل الشرك على أهل التوحيد بغلبة أهل الشرك على أهل التوحيد يقول الله تبارك وتعالى ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألم ينتهي إلى علمك قصتي قصة الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم كثير ألوف حذر الموت أي خوف من الموت وقيل أن الموت على حسب التفسير الموجودة جاء فيها أمران إما أن المكان الذي كانوا فيه انتشر فيه الطاعون وقيل أن الموت المرد بي أنهم جبنوا عن مقاتلة العدو فلما خافوا سواء من هذا أو ذاك خرجوا تمام فهذا الجبن وهذا الخور الذي وقع في نفوسهم أنهم إذا خرجوا من منطق الموت الذي كانوا فيه يؤدي بهم إلى جاء فقال, الله فقال لهم الله موت وهذا أمر كوني ليس شرعي ليعلم هؤلاء وسبحان الله بني إسرائيل بني إسرائيل كاثرت فيهم الآيات في الإحياء والإمات مش ملحظين ديات ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكروا وعزير الذي أتى أيضا أيضا آية يتل على أحيانه الموتى وما اعتبر هؤلاء فقال لهم الله موت ثم أحياه قيل أنهم ماتوا حوالي سبعة أو ثماني أيام أي أنكت المدة فيه في علم الله تبارك وتعالى ثم أحياهم لماذا لعلمهم أمران أن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يريد أن يبين لهم عظيم قدرته وفضله عليهم ويبين لهم مدى عظمة عبادة الشكر ولذلك بينا في الآيات الأول في بني إسرائيل لما ذكرناها أن علة الحياة الشكر. قال ثم بعد بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون والله عز وجل يقول في هذه الآية قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون يبقى دي تنبيه إن انت أول ما يحدث لك نعمة حياة ولذلك نحن بعد أن تستيقظ من نومك الموتة الصغرى بتشكر النبي علمنا كده صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا ما أماتنا شكر وكثير وكثير مننا لا يشكر ولا يذكر مثل هذه الأزكا بقى احنا عندنا نوع من طباع بني إسرائيل فحذروا من ذلك أكثروا من الذكر والشكر لله تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون إذا كان الأمر كذلك مع أن من الطبيعي ومن المعلوم إذا كنتم كثر على هذا العدد الهائل وهم ألوف كيف تجبون؟ وكيف تخافوا من الموت ومن مقاتلة الأعداء هذه الكثرة تدل وتدعو إلى الشجاعة واطمئنان النفس والثقة والدفاع عن الحما حما الوطن لا تدعوا إلى الهلع والخور والجبن وإلى الهروب من الوطن خوف من الموت لمواجهة الأعداء هذا يولد الجبن في أنفس الجبناء فخيل إليهم أن الفرار من القتال هو الواقي من الموت وما هو إلا وسيلة تدني إليه أي تقرب إليه فكيف يمكن فكيف يمكن العدو من الرقاب إن الفرار أدعى شيء لبيان ضعف هؤلاء الناس فكون أقرب للعدو من من تمكن من رقاب هؤلاء إنما لو ثبتوا حتى لو عندهم جب وقفهم ماذا كل عدو؟ مش عارف أي حاجة عن هلوء الناس ما بداخلهم، أما مع كثرتهم وأنهم هربوا، فهذا أدعى العدو على أن يتمكن من رقمه حتى لو كانوا أكثر منهم، ولذلك الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، تمام؟ نفهم من هذه الآيات أننا إذا كان الموت لا يؤجل شيئا وبين الله عز وجل مثل هذه الآيات إذن فقاتلوا أيها المسلمون في سبيل الله ولا تتأخروا ما تدعيتوا إلى الجهاد بالنفس والمال وعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وأعمالكم فاحذروا. وزي قال في الآية الأخرى وقاتلوا في سبيل الله أدم الأمر هكذا ووضح أمامكم دي اسمه إيه تهيأ نفسي ودي على القائد اللي هو يجابه العدو أن يعطي تلك التهيأة في نفوس جنوده أن الموت لمحل قاد ويبنى لهم مثل هذه الآيات وبين لهم أنه ممن كان قبلكم أناس جبنوا من مقابلة أعدائهم فرارا من الموت فأماتهم الله عز وجل فررتم من الموت ويمكن أن يفر أو يحيى كثير منكم في هذه المعركة ولكن الله قضى أن يموت جميعهم عن آخرهم عن آخرهم انظر كيف الحال وهناك مسألة طبعا مسألة الطاعون وأنه إذا وجد الطاعون في بلدة فلا يحل لأهل البلدة أن يخرجوا إيه؟ منها لحديث عمر بن الخطاب المعروف لما انتشر إيه لما علموا أن الطاعون قد انتشر في بلدة منهم من هؤلاء في البلدة التي أرادوا أن يدخلوها فعمر رضي الله عنه لم, إيه؟ لم يسافر بهم ولم يرحل بهم إلى هذه البلدة ثم جاء عبد الرحمن عفوا يصدق ذلك له وبين أن يسلاما نهى أن يدخل بلدة فيها الطاعون ونها أهل البلدة إذا كان في مطاعون أن يخرجوا إيه منها تمام ثم إيه؟ ثم قال له أبو عبيد أفرارا من قدر الله يا عمر قال لو غيره قال لها يا أبو عبيدة نعم نثر من قدر الله إلى قدر الله، نثر من قدر الله إلى قدر الله. إذن فعليكم بمقاتلة الأعداء ولا تتأخروا ما دام الأمر كذلك. يبدأ التهيئة. بعد كذا تهيئة مالية. دعاهم إلى الاكتتاب المالي. فقال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجع لماذا لم يقل وأنفقه وقال أقرض نخلا بحثه تجيبه ده القرض الحسن بقى. ده القرض الحسن وأي حسن لا شك أن بعض النفوس ضعيفة في الإنفاق، فالنفقة ممكن أن يكون لها ممكن أن لا يكون لها مقابل، أما القرض يجب أن إيه أن يؤدي القرض هو السلف يجب أن إيه أن يؤدي، فلما تعلم النفوس التي لا تريد الإنفاق أن ذلك قرضا، فهذا يحثها على إيه؟ الإنفاق أن هذا لن يضيع من ذا الذي يقرض الله قردا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وليه ترجع نفهم من هذه الآيات إذا نزل الوباء ببلد لا يجز الخروج فرارا منه بهذا ثبتت السنة أيضا وجوب ذكر النعم وشكرها أيضا وجوب القتال في سبيل الله إذا تعين أيضا فضل الإنفاق في سبيل الله وبيان الحكمة في تضييق الله على العبد رزقه وتوسيعه فالله وجل يقبض ابتلاءا ويبسط امتحانا يقبض ابتلاءا ويبسط امتحانا لأجل الصبر ولأجل الشكر عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خير الله وإن أصابته نعماء شكر فكان خير له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن يقول الله تبارك وتعالى بعد أن بين هذا الأمر وتلك التهيئة النفسية والمالية والإيمانية يقول ألم ينتهي إلى علمك أيضا إلى هؤلاء الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله هؤلاء بني إسرائيل كانت كان الله عز جل وعلا ينصرهم ما دام ما دام كان معهم التابوت الذي فيه بقية من آل موسى وآل هارم وآل هارون وآل هارون ثم تتابعت عليهم الأيام دولا حتى جاء الفلسطينيون العملاقة فهزموهم وأخذوا التابوت. وأذاقهم وأذاقهم سوء العذاب. فلما طال بهم الأمر قام الشرفاء ووجهاء القوم وأهل الحل والعقد اللي عندهم رؤه ما سبعة كم سنة؟ مرت طويل أو قيل أناتل تلت سنة أو تلت سبعة خمسين سنة. فقالوا للنبي لهم. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله دي دليل يا جماعة على إمارة الجيش وأن الجيش لا يكون إلا به بأمير دليل على أن الجيش يكون تحت راية وإلا لما طلبوا هذا الأمر اجعل لنا ملكا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله تمطع تعتقد. والقتال كده غوائي مفوش آآ آآ أداب مفوش دوابط مفوش شروط مفوش حيثيات معينة لا الله عز وجل ذكر في كتابه كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ولكن كان الملك في صبط يهوذا ابن يعقوب نعرفين يعقوب كان لكم صبط 12 صبت عقوب اللي هو إيه إسرائيل ومنه جاء إيه أسباطه لما إثنى عشر إيه أسباطه ماشي فكان الملك في ولد يهوز صبت يهوز وكانت النبوة في صبت لاوي ابن عقوب فلما قالوا لنبيهم ذلك النبي نبيهم علم ما فيهم من خور وجب فقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا, تق ألا تقاتلوا انظر خبرة القائد والإمام والحاكم وخبرة الأنبياء بأقوامهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا إحنا عندنا الدليل والحجة اللي ما نخلناش نحن ما نقتلش إحنا عايزين نقاتل على كده إننا إحنا أخرجنا من ديارنا واخرجنا من أبنائنا وأخذت أموال فما لنا لا نقاتل فلما كُتِب عليهم القتال تَوَلَّوا لذلك يا جماعة التهيئة اللي كانت قبل كده بتمنع الإنسان من التولية بتثبت القلب كثير من الناس يقول لك اليهود وإسرائيل وأمريكا وكذا سيبونا بس ورخ في أي داعٍ يدعوك حينما يكون يوم الملحمة أن تثبت تدعوك البلطاجة وتدعوك الكلام وطول اللسان لا والله الثبات يكون بالإيمان إنما نحارب نحن بدين نحارب بدين لما علم أعداؤنا ذلك ما طاق حربنا ولا قتالنا ولذلك هزمونا مما نحن هزمناهم به أتون من هذه الناحية من ناحية الإيمان فألقوا عندنا الشبه والشهوات فنقص إيماننا وضعف فلما نقصت السنن الشرعية عندنا تولت السنن الكونية أمره يبقى القوي يغلب الطعيف والكثرة تغلب القلة واللي عنده سلاح ما يغلبه للي يغلب عنده سلاح. خلاص الدات القضية تساوت الرؤوس أما إن كان هناك شرع فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله إذا تدخل الله في الأمر قلبت المسألة وانقلبت الموازين لذلك قال فلما كتب عليهم القتال تولوا تولوا إلا قليل يبقى تعرف النفوس اللي كانت إيه أيامها أيام هذا الملأ هذا النبي كثير منهم كان ضعيف الإيمان ودل على كلهم تولوا لما كتب عليهم مع أنهم طلبوه ولذلك لما طلب الصحابة الأنصار لما بايعن بسم الله بايعت العاقبة الثانية أن يميلوا على أهل مكة قال لم أمر بعد عندهم حماس وكلهم شباب وإزاي دولة ترضوكم وإزاي كذا سيب نحن نميل عليهم نخلص عليهم لكن نحن نتحرك بدي نعرف إمتى نضبط أنفسنا نعرف كيف نصبر كيف نعفو كيف نصفح وهفي هذه المرحلة نربي أنفسنا تربية إيمانية ونقيم الصلاة وناتي الزكاة نتحمل المشاق حتى إذا أتت الحرب يكون عندنا ملكة التحمل. فقال إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين يبقى من تولى يكون ظالما. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك شوف النفوس أنتم مشتربتوا منه؟ طيب هو بعث لكم ملك ملكا قالوا أن يكون له الملك عليهم وما استحقش طيب ومن اللي يقول الكلام ده؟ النبي ولا أنتم؟ ما هم عندهم ضوابط كده عندهم الملك في صبت يهود واللي بوا في صبت لاوي أما هذا من صبت بن يمين فقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه إحنا عاد إحنا مصر من صبت يهودا ونحن أحق بالملك منه ولم يأت ساعة من المال يعني العشيرة والقبيلة والمال دول كان حكمهم فين حكمهم على عن الذي يتولى السلطة زمان هم عايزين أيام دعية عايزين واحد يكون من مكان معينة تمام وكله مال كتير قال ليست تلك الضابط التي توافر في القائد وإنما الضابط إن الله اصطفاه عليكم درجة بتاع ايه التعدين إن الله اصطفاه عليكم ملكة متوفرة فيه للقيادة وهذا هبة من عند الله الأمر الثاني وزاده بستطن في العلم والجسم. قدم العلم على الجسم عشان نعلم إن مش بالقوة تختار القيادة ولكن بالعلم يختار القيادة. العلم أولا فيحسن تدبير الأمور ثم القوة. ولذلك نفهم ذلك من جنود سليمان قال أيكم يأتين بعرشها قبل أن يأتون المسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب دا قوي دا عفريت قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك شوف الألم بيعمل إيه؟ قال وزاده بسطة في العلم والجسم في زيادة بسط في علمه المواسع وجسمه متوافق في القوة وصحة البدن وسلامة النفس هو ده القائد ومع ذلك والله يؤتي ملكهم من يشاء. ده مش رجع لكم. ده اللي بيعمل بيأملكنا مين؟ الله هو الله عز وجل هو الذي يختار. والله واسع عليم. قال وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. هم لسه القوم في تردد. فيش تؤمنينه، تمام؟ ما هم على طول بيحاربوا من قائد معين من قبيلة ذي، ولكن معندو شوف ضعف الإيمان في تصديق كلام الأنبياء، ماذا حدث لهم؟ حدث لهم هذا الأمر، فلما أعطاهم آية لا محيد عنها وهي تلك الآية هي التي كانوا يستنصرون بها أن يأتيهم التابوت في سكينة من ربكم. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. فهذا الأمر تستمدون منه قوتكم ومعنوياتكم لما حواه من تلك الآثار. وده يعني في نقطة أنه فيه دليل على من يجوز التبرك بآثار الأنبياء. أي إن كم بل في التابوت أي نوع الأثر مش فيه ما دام الله قد عنا فهذه الرأي التي كانوا يقاتلون تحتها فإنهم إذا خرجوا لقتال حملوه معهم إذا داخل المعركة ولا يزالون يقاتلون ما بقي التابوت بأيديهم لم يغلبوا لم يغلبهم عدوهم ومن هنا تحفز الناس للقتال، ولكن ما زال برضه إحنا قلنا إن طالوت زاده الله بسطه في العلم. فلما فصل طالوت بالجنود وخرج من دياره لمقابلة الأعداء، قال إن الله مبتريكم بنا وكان في أيام شديدة جدا. مبتليكم بنهر أي هذا النهر ما بين فلسطين والأردن فمن شرب منه فليس مني يبقى جواز أن يمتحن القائد الجنود فمن شرب منه فليس من ما يتبعنيش ومن لم يطعمه فإنه مني ودي دليل على أن الشرط طعام إنه قال إيه ومن لم يطعمه فالإنسان ممكن يكتفي بالماء فقط لبقاء حياته ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده ودي أمر صعب جدا دفنة ممكنش عمل الشاطة بيه أمام رأس سهل إنما يغترف غرفة بيده نحن نرير في هذه الأيام أصحاب الغرفة أهل إيه قال ليه الغرفة الواحدة اللي يقف عند الأمر وما يزيدش انظر إلا من اغترف غرفة بيده احنا عايزين في هذه الأيام من اغترف هذه الغرفة أصحاب الغرفة ألغاها تلك الغرفة الواحدة وإما أن تتحرى ما تشربش خالص أنت وحكم من الاثنين فقال إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا شوف يا أخي شوف العنة والغلظة القلوب وضعف الإيمان عند بني إسرائيل أول حاجة في تعنت مع النبي في اختيار القائد. الأمر الثاني أنهم آراهم تلك الآيات التي تبين صدق النبي وكفاءة هذا القائد. الأمر الثالث أنهم سقطوا في الاختبار، فشربوا منه بعد كل تلك الآيات شرب منه إلا قليلا منهم. خل بنا لو كان طلب إيه قيل لو كان طلب سبعين ألف قيل. نزل شوفين في الأولان شربوا إلا قليلا يعني معنى كده إيه والأمر الثاني الذي بعد ذلك فلما جاوزه دي كله لسه ما شفهش المعركة أخلي <تصفيق> بالك انظر عشان إيه كل واحد يجي إيه يعمل انتهيئة لنفسه في الطريق كثير ممن يقع ويسقط الناس الله عز الثبات. قال فلما جاوزه أي جاوز طالوت وجنده النهر هو الذين آمنوا معه قالوا لما شفوا الأعداء لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده لا حول ولا قوة سيدنا بالله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هؤلاء هم عدة أهل بدر كما قال يسلم أن عدة جيش طالوت في مثل عدة أهل بدر ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاء اللي فضل معه السبتين نعم نعم قالوا كم من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ده بقبله مين؟ ما خلوه لك شافه جيش عرم رم واسمه الايه؟ العماليق ده من اسمه الواحد ايه؟ يحصل له خوف ولكن انظر تلك الفئة التي ملأت قلوبهم عظمة الله تبارك وتعالى نظرها إلى هؤلاء أنهم كالذباب فلما برزوا لجالوتة وجنوده، قال ربنا أفرغ علينا صبرا. دي اللي احنا عايزين. كفش حد يتوكل بقى لب جسمه ولا بعقله ولا بسلاحه، ولكن أخذ الأهبة والاستعداد سببا. ولكن الأصل هو التوكل على رب الأسباب. قال ربنا أفرغ علينا صبرا. وثبت أقدامنا. وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله كان داود عليه السلام راعي غنم قيل أنه كان في الجيش وقيل أنه كان يرعى الغنم فنظر سمع سمع طالوت ينادي في الجيش من يبرز لجالوت فيش حد طالع ف. نظر داود وقال وماذا له إن ظفر به قال أزوجه ابنتي ودي يجوز للقائد أن يحفز بعض جنوده أثناء المعركة مثل هذه الأشياء المنح والهدايا مثل هذه الأشياء لإستحفاز الجيش قال وما علمك بذلك أنت رجل راعي غنم تعرف من أي شيء من أمرك يدل على قوته؟ قال أستنقذ أشياء من فم السباع والذئاب كان السابع يأخذ الشاه فيأخذه ويفتح فاه ويستنقذ منه إيه الشاة؟ فقال حقيق بك أن تبارز فبارزه فوضع بعد الحجارة في مجلاق زي النبلة كده عندنا ورماه بها فوقعت عليه فمات فقتل فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء قلنا بقى إيه أتو الملك بعد موت الملك والحكمة قيل النبوة أي بعد موت النبي وعلمهم ما يشاء ما قلناه ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لفسدت فسدت الأرض سنة التدافع لولا دفع أهل الصلاح أهل الفساد أهل الفساد لفسدت فسدت الأرض أما أن يتخلى الصالحون عن وطنهم وعن أم عفو النهي عن المنكر فسدت الأرض فلا تفسد الأرض بوجود المفسدين ولكن تفسد الأرض بعدم مدافعة الصالحين للمفسدين فإن لم يوجد في الأرض صالحا يدافع غار الله فأخذ الأرض حينما لا يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو شك الله أن يعم الناس بعقابه كله ولا والعيذ بالله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين نفهم من هذه الأشياء بعض الفوائد أولها أن الأمم إذا سيمت الخصف تتنبه أفكارها إلى دفع الضيم يعني من كتر العذاب ومن كتر الضيم زي ما حكنا عايشين كده ستين سنة دي يبدأ يتتفكر في دفع إيه؟ الضيم فنعلم أن لا سبيل إلى ذلك إلا بانضوائها تحت لواء زعيم عادل باسل كما وقع من بني إسرائيل حين نكل بهم أهل فلسطين طيب. أن أول من يشعر بالحاجة الحاجة الدفع الضيمة هم خواص الأمة وأشرفها كما حدث من الملأ من بني إسرائيل من الأشراف بني إسرائيل ثم تنتقل الفكرة إلى عامتهم حتى إذا وصلت إلى حيز العمل نقص ضعفاء العزائم على أعقابهم كما حدث لبني إسرائيل فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. يبقى أول من يشعر بالحاجة مين؟ أشرف القوم. وبعد كده باوم مين؟ عامة الناس. فإذا عزم وإذا وصلت الفكرة أو هذا الأمر إلى حيز العمل نقص ضعفاء ضعفاء الإيمان وضعفاء العزائم على أعقابهم. وده اللي بيحصل. كان في الأول الصورة شيلة كله. ولكن لما جاء إلى حيز العمل تمايزت الفئات تمايزت الفئات بين هؤلاء وهؤلاء ودي مرحلة التمايز نسأل الله عز وجل الثبات تلاتة إن من شأن الأمم الاختلاف في اختيار الملك الاختلاف في اختيار الملك ومن ثم لجأ الملأ من بني إسرائيل إلى النبي إلى نبيهم ليختار لهم ملكا شوف الحاجات دي كانت تنطبق عليها دلوقتي. وقد جاء الإسلام وجعل المرجح اختيار أرباب المكانة في الأمة الأمة أهل الحل والعقد في اختيار الملك والحاكم وعون الحاكم وقوته لاحترام الأمة لهم وثقتهم بهم احنا يجب أن نرجى هيبة العلماء للأمة حتى يكونوا هم أهل الحل والعقل هذه الأمة نحن وصلنا لحال أن تفقد الأمة هيبة العلماء إن الأمم زمن الجهل ترى أن أحق الناس بالملك والزعامة هم أهل الجاه والثروة قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤتسعت من المال يعني ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتسعنا من المال دي أيام الجهل أيام العصبية والاهواء القبلية الحزبية كما يدل ذلك قول المنكرين لملك طالوت فقاسوا باختيار معين بجهلهم. أما الأمم إذا رقيت في علومها ومعارفها وحضارتها اختارت ملوكها اختارت ملوكها من من سلالات الملوك والأمراء، وحافظت على قوانين الوراثة ولم يشد عن ذلك إلا أصحاب الأهواء. إن الظفر لا يتم للقائد إلا إذا أطاعه جنده ولذلك عمل اختبار أطاعه جنده في كل ما يأمر وينهى وعلى هذا بنيت قوانين الجندية قوانين الجندية بنيت مثل هذه الآيات السمع والطاعة لمن تأمر علينا ما لم يأمر بمنكر إن الفئة القليلة قد تغلب بالفئة الكثيرة إذا صبرت وثبتت وأطاعت رؤساء التجارب والمشاهدة تدل على صدق ذلك أيضا إن من سنن الله في خلقه دفع الناس بعضهم ببعض وهو المعبر عنه في العصر الحديث بنظرية تنازع البقاء ومن ثم قالوا إن الحرب طبيعية في البشر إذ بها يبقى الأصلح والأمثل وإلى هذا يشير سبحانه بقوله فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض أي يقذف زبد الباطل اتضرب المجتمع ويمحوه من الوجود ويبقى الحق النافع الذي ينمو في عمران العالم ويحفظ به الخلق من أعاصر الظلم والفساد حتى يتغلب الخير على الشر والحق على الباطل ولا يزالون هذه سنة الوجود ولا يزال هذا سنة الوجود ما بقي الإنسان على ظهر البسيطة ده ممكن نعمل كدهوات القصة دهية بتعلمنا كيفية الجهاد طوابط الجندية تعلمنا اختيار القائد مثل هذه الأشياء بعد ذلك الله عز وجل بين أن هذه الأشياء أتت على لسان النبي وذلك قال تلك أيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين فإن كنت من المرسلين فإن الله عز وجل قد أرسل رسلا كثيرون قد أرسل رسلا كثيرين فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض في هذا بداية الجزء الثالث نتكلم عن هذين عناصر وننتبه أول عنصر تفاضل الرسل فيما بينهم تفاضل الرسل فيما بينهم تفاضل الرسل فيما بينهم وإثبات صفة الكلام وذم الاختلاف في الدين اثنين آية الكرسي وفضلها آية الكرسي وفضلها ثلاثة معنى لا إله إلا الله وبما تنال ولاية الله تعالى وبما تنال ولاية الله تعالى أربعة النعم تبطر صاحبها أي بتعلم البطر النعم تبطر صاحبها أي تؤدي إلى البطر يعني تبطر بالراء إذا حرم ولاية الله تعالى وجواز وجواز المجادلة والمناظرة في إثبات العقيدة الصحيحة. لي قصة إيه إبراهيم والنمرود. خلاص. وجواز المجادلة والمناظرة في إثبات العقيدة الصحيحة. خمسة. ثبوت البعث الآخر. ثبوت البعث الآخر وتقريره. ودفي ليه في قصة عجير وإبراهيم ويثبت ذلك في قصة عجير أو كالذي مر على قرية ليثبت في البعث الآخر وأيضا في قصة إبراهيم في وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف طيب نجي بالنسألة التفاضل الرسل ونشوف تفاضل الأنبياء والمسألة دي مسألة طبعا من العقيدة بمكان استشكل أو هذا الأمر استشكل على جماعة من أهل العلم في الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ لا تفضلون على الأنبياء هذه الآن شبه معينة عشان نحن نفندها وفي لفظ آخر لا تفضل بين الأنبياء وفي لفظ آخر لا تخير بين الأنبياء فقال قوم إن هذا القول منه صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل وأن القرآن ناسخ للمنع من التفضيل وقيل إنه قال ذلك على سبيل التواضع كما قال لا يقول أحدكم أنا خير من يونس ابن ماتا تواضعا ما علمه أنه أفضل الأنبياء وكما يدل عليه قوله أنا سيد ولد, ولد أنا سيد ولدي آدم ولا فخر يعني قال ذلك تواضعا وقيل إنما نهى عن ذلك قطعا للجدال والخصام في الأنبياء فيكون مخصوصا بمثل ذلك إلا إذا كان صدور ذلك مأمونا وقيل إن النهي إنما هو من جهة النبوة فقط النهي في التفضيل من جهة النبوة لأنهم كلها مرتبة واحدة لا تفضل فيه لنا خصلة واحدة لا تفاضل فيها ولا نهي عن التفاضل بزيادة الخصوصيات والكرامات. نقول في هذه الآية الكريمة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إشكال قوي ومعروف ووجهه أي وجه الإشكال أنه ثبت في حديث أبي هرير المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أولا من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن اثتثنى الله وثبت أيضا من حديث أبي سعيد المتفق عليه, لا تخيروا بين الأنبياء. فإن الناس يصعقون, أو يصعقون يوم القيامة. وفي رواية لا تفضلوا بين أنبياء الله, وفي رواية لا تخيرون من بين الأنبياء. قال القرطبي في تفسير هذه الآية منصه وهذه الآية مشكلة. ثابتة. والأحديث ثابتة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء. ولا تفضلوا، بين أنبياء الله أي لا تقول فلان خير من فلان ولا فلان أفضل من فلان قال ابن كثير في الجواب عن هذا الإشكال ما نصه من وجوه احفظوه هو كاتب خمس وجوه أحدها أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل قال الكلام ده هو ما كانش لسه جه ايه نص او واحد نوع ايه افضل الانبياء وفي هذا نظر الـ الـ الـ القول الاولاني دي فيه ايه نظر يعني ضعيف الثاني ان هذا قاله من باب الهضم والتواضع قاله تواضعا الثالث ان هذا نهي عن التفضيل في مثل هذا الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر لأن طبعا نحن في القصة لما تخاصم أنصاري مع يهودي فقال لا والذي فضل موسى وقال الآخر فالأطماء قال لا والذي فضل محمد على العالمين فتشاجروا في ذلك فقال المسلمين لا تفضلوا بين الـ الـ الأنبياء يبقى في مثل هذه الحالة لما يكون في تخاصم وتشاجر يبقى ناهي ان احن ايه؟ نفضل احد على احد الرابع لا تفضلوا بمجرد الاراء والعصبية ما ينفعش باراء وعصبية واهواء ان احن نفضل احد على احد الخامس في الجمع ليس مقام التفضيل اليكم ربنا قال كده تلك الروس فضلنا بعضهم على بعضهم ربنا اللي ايه اللي فضل ليس مقام التفضيل اليكم وانما هو الى الله عز وجل وعليكم الانقياد والتسليم له والايمان به يبقى بالنسبة للنبوة لخصلة واحدة ما فيش تفضل فيه انما التفضل فين في زيادة الأحوال والخصوصيات والكرامات والألطاف والمعجزات والمتباينات أما النبوة في نفسها فلا تفاضل. فقال لا تفاضل بين الآية الأنبياء. خلاص التفاضل في أشياء زائدة ولذلك فالرسل أفضل من الأنبياء. وأقول العز من الرسل أفضل بقيت ال إيه خلاص ومنهم قال الله عز وجل في أنه اتخذ إبراهيم إيه خليلة كما اتخذ محمد من إيه خليلة لذلك قال يا تلك رس فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله فدي من التفضيل تمام ومن هم من الذي كلمه الله موسى وكلم الله موسى تكليم ومن تاني محمد صلى الله عليه وسلم ومن تاني بس ها، كلام كفاحة، مم. إحنا عايزين صقة التكليم. آدم عليه السلام، آدم. شو قال لما قيل لحس أبو ذر لما قال له قام قام الرسول قال ثلاثة ومية وأربعة عشرة رسول جم غفير. قال نبي مرسل آدم قال نعم نبي مكلم نبي مكلم خلاص فدي من التفضيل كلما منهم من, من كلما الله ورفع بعضهم درجات تمام رفع بعضهم درجات كما بين الله عز وجل قال سبحانه ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وهذا كلام حسن فهذا ليه الجمع بينهم ويعني يدل على ذلك ما قال ابن عباس فقال إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وعلى أهل السماء على الأنبياء وعلى أهل السماء فقالوا بما يا ابن عباس بما فضلوا على أهل السماء فقال إن الله تعالى قال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجريه جهنم كذلك نجري الظالمين وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قالوا فما فضله على الأنبياء قال قال الله تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وما ارسالناك الا كافه للناس فارسله الى الجن والانس فهذه من ايه من الاشياء اللي ذكرناها عن ايه عن التفويض ثم بعد ذلك من تفضيل الله عز وجل لعيسى أنه آتاه البينات وأيده بروح الإيه القدس أي جبريل عليه السلام ثم بين أتباع هؤلاء الأنبياء كيف كان حلم على الأنبياء فقال ولو شاء اللهم قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فهؤلاء الأتباع اختلفوا منهم من آمنوا ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد لحكمة لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون احنا خدنا دلوقتي العناصر صح كتبناه كتبنا العناصر بتاع الربع كتبنا العناصر طيب ناخد المعاني الباقي نبن ايه الباقي ناخده المرة القادمة ان شاء الله ناخد المعاني بس عشان نبدأ المرة القادمة نشرح من يا ايو الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم اقتتلوا اي قتل بعضهم بعضان لا بيع فيه لا يشتري أحد نفسه بمال يدفعه فداء لنفسه من العذاب هو الفدية ولا خلة أي صداقة تنفع صاحبها كرسيه الكرسي موضع القدمين ولا يعلم كنهه إلا الله عز وجل يؤده أن يثقله ويشق عليه الرشد الهدى الموصد إلى الإسعاد والإكمال الغي الضلال المفضي بالعبد إلى الشقاء والخسران بالطاغوت الطاغوت كل ما صرف من عبادة كل عن عبادة الله تعالى من إنس أو شيطان أو, أو غيرهما العروة الوثقة كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله لم فصام لها أي لا تنفك ولا تنحل بحال من الأحوال حاج جادل ومار وخاصم ألم ترى الذي حاج إبراهيم جادله في ربه خاصمه في ربه فبهت الذي كفر أي انقطعت حجته متحيرا مدهوشا لم يتسنه انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه أي لم يتغير بمرور السنين عليه ننشزها في قراءة ورش ننشرها بمعنى نحييها بعد موتها وننشزها نرفعها ونجمعها لتكون حمارا كما كانت فصرهن إليك أي أميهن وضمهن إليك وقطعهن أجزاء وقطعهن أجزاء خلاص روى الإمام أحمد عن أبي ذر أنه, أنه سأل المسلم قائلا أي الأنبياء كان أول قال آدم قلت رسول النبي قال نعم نبي مكلم قلت يا رسول الله كم المرسلون قال ثلاثمائة وبضعة عشر جم من غفيرة. وإن شاء الله يعني المرة القادمة هنبدأ من أول قل تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أقول قل ياأيها الذين آمنوا أنفقوا وصلى الله أقول قل ياأيها الذين آمنوا أنفقوا